بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبطا فالمدبرات أمرا يوم تردث الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نفرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس قوى اذهب إلى فرعون إنه طوى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب بعصا ثم أذبر يسعى فحشر فناذا فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله لكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يقشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسموها وأقشر ليلها وأخرج ضحها بل بعد ذلك دحها أخرج منها ما أهله مرعاه والجبان أرساه متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طوى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة إن تهي الماء يسألون جع الشعث أيان موساه في ما أنت من زجرها إلى ربك مرتها إنما أنت منهم من يخشها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية الضحاها